قال بعد ذلك وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع. وكذلك اجماع أهل البيت ليس بحجة عند جمهور العلماء بل عند جميع أهل السنة فاجماع أهل البيت ليس حجة وهؤلاء الشيعة الذين يقولون إن اجماع أهل البيت حجة يقولون الله تعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا قالوا والخطأ رجس فوجب نفيه عنه والجواب عن هذا بأن الخطأ ليس بردس الخطأ ليس بردس والردس قيل العذاب وقيل الإثم وقيل كل مستقضر بعد ذلك يقول وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي أي أن الإجماع لا يقبل إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي أو ظني وهذا معنى الأمارة أي الأمارة هي الدليل الظني اصطلاحا فالإجماع لا يقبل من المجمعين على غير دليل على غير دليل إما أن يكون ظنيا وإما أن يكون قطعيا وحجة هذا القول أن حد الإجماع يقتضي هذا الأمر وهو الاتفاق من مجتهد الأمة يدل على أنه لا بد من الاجتهاد والفحص عن شيء هو مستند الإجماع وجمهور العلماء على جواز كون مستند الإجماع ظنيا ولو قياسا وخالف في ذلك الظاهرية ومنعوا إن كان كون القياس مستند الإجماع وهذا الكلام غير صحيح بل هو مردود يقول من الإجماع الذي مستنده قياس القياس الإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه فالله عز وجل قد نص في كتابه الكريم على أن لحم الخنزير حرام فقيس عليه الشحم بعدم الفارق بين الشحم واللحم وأيضاً إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر قياسا على إمامته في الصلاة فكما أن النبي قدمه للإمامة في الصلاة قاس عليه الصحابة الإمامة الكبرى وقول الناظم السني أي الظاهر وهناك من العلماء من خالف في هذا الأمر فجوز إجماع المجتهدين بدون دليل بأن يلهموا الصواب فيتفق عليه والقول الأول هو القول الأصوأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى وخرقه فمنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاند وقيل إن خرق والتفصيل إحداثه منعه الدليل يتكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت على زيادة قول فإذا اختلف العلماء في عصر من الأعصار في مسألة من المسائل على قولين أو على أكثر من قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث في مثل هذه المسألة قولا آخر أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقول لا يجوز مطلقا وبعضهم يقول يجوز مطلقا وبعضهم يقول بالتفصيل فإذا كان هذا القول الزائد خارقا لهذا الاجماع السابق فانه لا يجوز وإذا لم يكن خارقا فانه يجوز فكيف يكون القول الزائد خارقا للإجماع يكون القول الزائد خارقا للاجماع بأن كل جماعة من المختلفين تنفي ما عدا قولها فحصل اتفاقهم على نفي غير القولين وهذا هو مراد الناظم بكلامه إذ لم يكن ذاك سوى معاند فإذا كان القول الزائد خارقا لهذا الاجماع لا يجوز على قول المفصلين مثال ذلك الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الجد هل يحجب الإخوة أم لا يحجب بعضهم قال يحجب وبعضهم قال لا يحجب فلو جاء قائل وقال إن الإخوة يحجبون الجد فهذا القول خارق لهذا الإجماع ومثال ما لا يحجب كما يقولون أو كما يمثلون بعض العلماء قال بالرد بعيوب الزوجين كلها هناك عيوب إذا وجدت في أحد الزوجين جاز للزوج الطرف الآخر أي للزوج أن يفسخ النكاح فبعض العلماء قال بالرد بعيوب الزوجين كلها وهناك قول آخر بأنه لا يرد بهذه العيوب ابدا فلا يرد بشيء من هذه العيوب فإذا أحدث بعض العلماء قولا آخر وقالوا بالرد ببعض هذه العيوب دون بعض فإن هذا القول لا يكون خارقا فالقول بالرد ببعض العيوب دون بعض لا يكون خارقا بخلاف المسألة الأولى فإنه يكون خارقا ولما لا يكون خارقا في المسألة الثانية لأنه يوافق كل من القولين في بعض لأنه يوافق كل من القولين في بعضهم. قال والتفصيل إحداثه منعه الدليل التفصيل التفصيل منعه الدليل أي دليل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فهذا الدليل ويتبع غير سبيل المؤمنين منع التفصيل طيب ما التفصيل؟ وهل هناك فرق بين إحداث قول ثالث وبين التفصيل؟ يقولون إن الاقوال إن متعلق الأقوال في مسألة إحداث قول زائد واحد متعلق الأقوال واحد، وأما في مسألة التفصيل فيكون في متعلق الأقوال متعدد كما سنرى. فالتفصيل بعض العلماء منعه مطلقا وبعضهم قال بالتفصيل إذا كان هذا التفصيل الذي يحدث خارقا لما قبله فانه يمنع وإذا لم يكن خارقا فانه لا يمنع طيب متى يكون هذا التفصيل خارقا لما قبله يكون هذا التفصيل خارقا لما قبله في سورتين الاولى ان يسرح اهل العصر المتقدمون بعدم الفرق بين المسألتين أو بينهما والثانية سورة ثانية أن تتحد عله حكمهما لأن اتحاد العلة يقتضي عدم الفرق ومثال ذلك كتوريث العم والخال من العلماء من قال بعدم توريثهما مطلقا ومنهم من يورثهما فمنهم من يورثهما ومنهم من لا يورثهما فلو قال قائل ورث العم دون الخاله كان خارقا للإجماع لأن العلة فيهما متحدة وهي كونهما من ذوي الأرحام ومثال ما لم يخرج فيه التفصيل الإجماع قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى الزكاه في مال الصدي دون الحلي المباح فهما يوجبان الزكاه في مال الصدي دون الحلي المباح وتعرفون الحلي المباح هو الذي يتخذ للزينه لتزين المرأة زينه مباحه مشروعة مع أنه قيل بوجوبها فيهما، وقيل بعدمه فيهما. بعض العلماء قال بوجوب الزكاة فيهما، وبعض العلماء قال بعدم وجوب الزكاة فيهما. فقول مالك والشافعي مفصل، فقول مالك والشافعي مفصل فأوجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح. قال بعد ذلك وردت الأمة للجهل لما. عدم تكليف به قد علم أي ومنع الدليل أيضا ردة الأمة كلها فلا يجوز ردة الأمة لأن الدليل منع ذلك ممثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق وأيضا قوله لا تجتمع أمة على ضلالها فمثل هذه النصوص تمنع ردة الأمة فعدم الجواز هنا شرعي لا عقلي وأما جهل الأمة بشيء لم تكلف بعلمه فهذا يجوز جهل الأمة بشيء لم تكلف بعلمه هذا يجوز. وهذا الذي عناه الناظم بقول لما عدم تكليف به قد علم كجهل الأمة بالتفضيل بين علي بين هذيفة وعمار فجهل الأمة أيهما أفضل عن هذيفة أو عمار هذا شيء جائز ولا محظور فيه ولا ممنوع ومفهوم قوله لما عدم تكليف به قد علم مفهوم قوله أن ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله يستحيل اتفاقها على جهله بعد ذلك قال ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتاويل لا يعارض له دليل أي الإجماع لا يعارضه دليل فالإجماع أقوى من الدليل لماذا؟ لأن الإجماع قطعي والدليل المفروض معارضته إما أن يكون قطعيا أو ظنيا فإن كان قطعيا استحالة المعارضة إذ لا معارضة بين شيئين قطعيين عقلا وإن كان ظنيا فلا معارضة إذ الظني لا يقاوم القطعي فنقدم الإجماع لأن الإجماع قطعي قال ويظهر الدليل والتأويل إظهر الدليل يجوز، فزيادة في حكمه في حكم الإجماع بإظهار دليل لم يطلع عليه المجمعون أو استنباط عدة للحكم المجمع عليه لم يطلع عليها المجمعون أو تأويل حكم. يخالف ظاهره الإجماع ليكون ذلك التأويل موافقاً للإجماع كل ذلك لا مانع منه لماذا؟ لأنه ليس خرقاً للإجماع وإنما هو ذكر شيء لم يتعرض له المجمعون فهو إظهار شيء لم يتعرض له المجمعون وهو يقوي الحكم المجمع عليه ويزيده تقوية وهذا معنى قوله يظهر الدليل للتأويل ويظهر الدليل والتاويل قال بعد ذلك وقد على ما خالف ان كان بالقطع يرى متصفا قوله الأول ولا يعارض له دليل هنا الكلام على الاجماع من حيث هو وأما إذا صار الاجماع ظنيا فالامر يختلف وهنا قال الناظم وقد على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا فإذا كان الإجماع قطعيا فهنا يقدم على ما خالفه من الأدلة أما إذا صار ظنيا فإنه ينظر بينه وبين غيره ويكون للترجيح في ذلك مجال طيب ما الإجماع القطعي؟ يقول الإجماع القطعي الذي يرى متصف متصفا بالإجماع القطع هو المشاهد الذي يحضره الإنسان بنفسه ويشاهده فهذا يكون في حق المشاهد قطعيا لأنه حضره وشاهده وإما أن ينقل بعدد التواتر وإما أن يكون منقولا بعدد التواتر فهذا أيضا يحصل به القطع لأنه يسير نقلا متواترا وبشرط أيضا أن يكون هذا الإجماع قوليا لا, لا سكوتيا فالاجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر هو القطعي فمثل هذا الاجماع لا يخالفه أو لا يعارض به دليل غيره وانما يقدم الاجماع فهمنا يا شباب قوله المقول صفه لما قبله وهو المشاهد المقول قال بعد ذلك وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطئ تردد حصل معنى ذلك أنه هل يجوز أو هل يمكن اختلاف الأمة في مسألتين متشابهتين ويخطئ في كل واحدة من المسألتين بعضهم وهنا لابد أن نعرف أن خطأ الأمة يكون على ثلاثة اقسام أو على ثلاثة أحوال الأول حالة تجوز اتفاقا أو حالة تمتنع اتفاقا وهي اتفاق جميعهم على الخطأ في مسألة واحدة من وجه واحد فهذه ممنوعة اتفاقا فلا يجوز اتفاق جميع الأمة على خطأ في مسألة واحدة من وجه واحد وحالة تجوز اتفاقا وهي اختلافهم في مسألتين متباينتين مسألتين متباينتين ويخطئ في كل منهما بعض الأمة في كل من المسألتين يخطئ بعض الأمة كأن يخطئ نصف الأمة مثلا في مسألة من مسائل الجنايات ويخطئ نصف الأمة في مسألة مسائل مثلا الفرائض وغيرها أو غيرها فهذا جائز اتفاقا لا حرج فيه وحالة هي محل اختلاف وهي التي اشار إليها الناظم ومثالها ما لو قال بعضهم إن العبد يلد والقاتل عمدا لا يلد، فهنا قد أخطأ بعضهم في شيء أصاب في شيء آخر وقال البعض الآخر القاتل عبد يرث والعبد لا يرث، فهؤلاء أيضا اصابوا في شيء وأخطأوا في شيء فبالنظر إلى مجموعهما تكون الأمة كلها مخطئة وبالنظر إلى كل مسألة على انفرادها فلا تكون الأمة كلها مخطئة وإنما هؤلاء أخطأوا في شيء وهؤلاء أخطأوا في شيء فهذا هو المقصود بكلام الناظر ولعل هذه مسألة مسألة فرضية بعد ذلك قال وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر اختلف العلماء هل السكوت رضا وإقرار أم ليس كذلك وهل ينسب لساكت قول أم لا ينسب له قول إنسان لم يتكلم ولا يتكلم بشيء فهل ينسب إليه القول أم لا ينسب إليه قول اختلف العلماء في ذلك فبعضهم قال لا ينسب لساكت قول وهو قول الإمام الشافعي وبعضهم قال الساكت مثل المتكلم إذا قامت القرائن على أنه راض بذلك الشيء قال هذه مسألة التي اختلف فيها العلماء هل ينسب لساكت قول أم لا وهل السكوت رضا وإقرار قال ينبني عليها مسألة أخرى وهي الإجماع السكوتي هل يكون حجة أم لا يكون حجة مثال الإجماع السكوتي أن يتكلم مشتهد من المشتهدين في عصر من الأعصار في مسألة من المسائل بأن يجتهد بذكر حكمها، ويسكت جميع الحاضرين في وقته من العلماء المجتهدين بان لا يتكلموا وبان لا يظهر منهم موافقة ولا معارضة، فهل هذا الإجماع يكون حجة أم لا يكون حجة؟ الإجماع السكوتي لا بد أن نعرف أن له ثلاثة شروط. الأول من هذه الشروط أن لا يقوم دليل على أن الساكتين أو بعضهم ساخطون لذلك الحكم غير راضين به فإن قام على ذلك دليل فليس بإجماع اتفاق وشرط ثاني أن لا يقوم دليل على أن الساكتين كلهم راضون بذلك الحكم موافقون عليه فإن قام دليل على ذلك فهو إجماع اتفاق وهذان الشرطان هما مراد المؤلف بقوله وهو بفقد السخط وضد السخط ما هو موافق حري بعد ذلك يقول أو شرط ثالث أن تمضي بعد سماع الساكتين مهلة ومدة تكفي عادة لنظرهم في ذلك القول أما قبل مضي تلك المده فليس بإجماع قولا واحدا وهذا مراد, مراد ناظم بقوله مع مضي مهلة للنظر فإذا فقد السخط أو فقد الضد أو فقدت مدة النظر ففي مثل هذه الأحوال لا يكون هذا الأمر اجماعا أو لا يكون في ذلك خلافا لا يكون في ذلك خلاف فاذا فقد السخط لا يكون خلاف انه يصير اجماعا واذا فقد ضد وهو واذا فقد ضد السخط وهو عدم الرضا لا يكون ايضا خلاف في ذلك ويكون اجماعا وايضا اذا فقدت مده النظر لا يكون ذلك اجماعا اتفاقا فهمنا يا شباب اما فهمنا فالاحتجاج بالسكوتي نما تفريعه عليه من تقدم اي نسب من تقدم الخلاف في الاحتجاج بالسكوتي على الخلاف في هذه المساله فاذا فقد السخط او فقد الرضا لم يكن في هذا الامر خلاف اذا عرفنا الموافقه صار اجماعا اتفاق وإذا عرفنا المخالفة أو قامت القرائن على عدم الرضا لم يصر إجماع اتفاقا وأيضا إذا فقدت مدة النظر لم يكن ذلك اجماعا اتفاق قال ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس مبتدا الذي ينكر حجية الإجماع انتبه هنا الذي ينكر حجية الإجماع لا يكفر وإنما يكون مبتدع ولهذا قال الناظم وبئس مبتدع لماذا لا يكون كافرا لأنه لم يكذب بالأدلة الشرعية والكفر إنما يكون بتكذيب الأدلة وبتكذيب الخبر بل هو يدعي أنها لم يثبت منها ما يدل على حجيته والذين أنكروا الإجماع الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة قال بعد ذلك والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضروري من الديني يعني أن الذي يجب الكفر هو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ولذلك قال أحدهم ومن لمعلوم من ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما يعلمه كل المسلمين أو ما لا يتسور جهل المسلمين به عموما مثل وجوب الصلاة ووجوب الحج وتحريم الخمر وتحريم الزنا وإلى غير ذلك من الأمور المعلومة بالضرورة بحيث يضطر جميع المسلمين إلى علمها وقال بعد ذلك ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا أي كذلك يكفر, يكفر الذي أنكر شيئا مجمعا عليه مشهورا وان لم يصل درجة العلم الضروري بشرط أن يكون منصوصا عليه أي إذا نص عليه النص ولم يكن عن اجتهاد أو عن قياس أو غير ذلك فمثل هذا يكفر أيضا لأن إنكار المشهور المنصوص عليه كفرن ومثل له الشارح كالبيع حليه البيع أو جواز البيع يقول من المشهور وهو أمر منصوص عليه بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وبعض العلماء يتعقب هذا المثال فيقول جواز البيع من المعلوم بالضروره وفي الحقيقة أيها الأخ لا بد أن نعرف أن المعلوم من الدين بالضرورة شيء نسبي كما قال ابن تيمية رحمه الله فما قد يكون معلوما من الضرورة في منطقة قد يكون مجهولا في منطقة أخرى والأمر إذن يرجع إلى المنطقة وإلى الزمان والمكان وإلى أحوال العباد أيضا والإطلاق اطلاق وصف الإطلاق الوصف بأن هذا شيء ضروري أو غير ضروري أمر بعيد وإنما ينبغي أن ينظر في حال الناس وفي زمانهم ومكانهم قال وفي الغير اختلف في الغير أي غير المنصوص عليه أي المشهور الذي اشتهر علمه بين المسلمين لكنه لم يكن منصوصا عليه وإنما مبناه القياس أو الاجتهاد كإباحة القراض فاباحه القراض يقول مجمع عليها مشهورة لكنها لم تثبت بنص صحيح وإنما مبناها والله أعلم القياس والاجتهاد فانكار مثل هذه الأمور المشهورة غير المنصوص عليها فيه خلاف بين العلماء ومحل هذا الخلاف في الذي قدم عهده بالإسلام أما الذي كان حديث عهد بالإسلام فهو لا يدخل في هذا الخلاف لا يدخل في هذا الخلاف فحديث العهد بالإسلام لا يكفر بذلك اتفاقا لأنه معذور بحدوث الإسلام. فإنه قد يجهل المشهور عند المسلمين أما الشيء الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقا كالاجماع على أن الجماع قبل وقوف عرفه يفسد الحج بل ولو كان منصوصا كالاجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب فانه ثابت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود مرفوعا ان قدم العهد باسلام السلف بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب القياس القياس معناه في اللغة التقدير معنى القياس في اللغة التقدير وأما معناه اصطلاحا فهو الذي عرفه به الناظم بحمل معلوم على ما قد علم للاستوا في علة الحكم وسم فالقياس إذن هو حمل معلوم على معلوم أي إلحاقه به في حكمه لمساواته له في علته بأن توجد العلة بتمامها في الفرع المحمول كتحريم النبيذ الحاقا الحاق بالخمر للعلة الجامعة التي هي الإسكار وما المراد بالمعلوم؟ المراد بالمعلوم ما يتعلق به العلم من موجود ومعدوم فكل شيء يتعلق به العلم من موجود أو معدوم هو المراد الناظم بمعلوم. ولم, ولم يقل الناظم حمل, حمل شيء على شيء حتى يدخل المعدوم ايضا في التعريف لأن المعدوم ليس بشيء لان المعدوم ليس, بشيء المعدوم ليس بشيء ولان المعدوم قد يقاس على المعدوم بعله وسياتي بيان ذلك فيما بعد قياس شيء معدوم على شيء معدوم سياتي تعريفه أو سيأتي بيانه وشرحه فيما بعد. قال وان تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيت اسد التعريف السابق باعتبار الحقيقة بنفس الأمر، أي بمساواه هذا الشيء لهذا الشيء أو بمساواه هذا الأمر لهذا الأمر في العلة في نفس الأمر دون المساواه في ظن المجتهد. فالتعريف الأول يتناول فقط القياس الصحيح. واما أو أما إذا أردت شمول التعريف القياس الصحيح والفاسد فزد لدى الحامل أي عند الحامل والزيد أسد طبعا الحامل يعني به المجتهد الذي يحمل شيئا على شيئا أو الذي يحمل معلوما على معلوم هو المجتهد لا غير يقول والزيد أسد اي زيادة هذا القيد في التعريف أسد لما لان التعريف المقصود به بيان الماهيه لأن التعريف المقصود به بيان الماهية من حيث هي الشامل لصحيحها وفاسدها فالتعريف يقصد به بيان الماهية وهذا البيان يشمل الصحيح والفاسد قال والحامل المطلق والمقيد الحامل الذي سبق ذكره في البيت الذي قبل هذا إما أن يكون مجتهدا مطلقا وإما أن يكون مجتهدا مقيدا والمجتهد المطلق تعريفه وهو الذي استقل بأصوله استقل باصول مذهبه وأما المجتهد المقيد فهو مجتهد المذهب وهو الذي يقيس تحت أصول إمامه الذي يتبعه وسيأتي بيان هذا الأمر في باب التقليد والاجتهاد فالمطلق يقيس في جميع الشريعة والمقيد يقيس في أصول مذهبه قال وهو قبل ما رواه الواحد اي القياس قبل حديث الآحاد قال القرافي رحمه الله تعالى في التنقيح إن هذا مذهب مالك ووجهه بأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم. والقياس متضمن للحكمه فيقدم على الخبر لكن هذا الكلام المنقول عن امام مالك ليس بصحيح والقول الصحيح والذي نقله عنه المدنيون وهو أن حديث الاحاد مقدم على حديث على القياس وفي الحقيقه تعليل القرافي لتقديم حديث القياس على حديث الاحاد تعليل غريب جدا إذ كيف يترك حديث رسول الله الثابت إلى القياس إذا عارضه والناظر في أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى وفي فروعه يستقرئ منها أنه يقدم الخبر على القياس كائنا ما كان كمثل تقديمه الخبر على القياس مسألة المسرار وأيضا مسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء وما زعمه بعضهم من أنه قدم القياس على النص في بعض المسائل فليس بصحيح وإنما هو قدم الجمع بين الأدلة احيانا أو نظر إلى أدلة أخرى أو خصص بعض الأدلة ببعض الأدلة أو قيدها وهكذا كما قال محقق مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى قال وقبله القطعي من نص ومن اجماعهم عند جميع من فطن فطن فطن فطن بالتثليث يجوز لكن فطن أنسى للمجانسة قبل القياس القطعي سواء كان هذا القطعي نصا او اجماع فالقطعي من نص أو اجماع يقدم على القياس وهذا لا خلاف فيه بين العلماء قال بعد ذلك وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قدبني الذي روي في ذم القياس عن بعض السلف رحمه الله تعالى محمول على الفساد على القياس الفاسد المبني على غير دليل أو المبني على الهوى وعلى اتباع العقول السخيفه واما القياس الصحيح فان السلف لم يذموه وإنما, وانما عملوا به وانكر القياس بعض العلماء الظاهريه وقولهم ليس بظاهر كما قال ابن عاصم وانكر القياس اهل الظاهر وقولهم في ذاك ليس بظاهر قال بعد ذلك والحد والكفاره التقدير جوازه فيها هو المشهور أي جواز القياس في الحدود والكفارات والتقديرات هو المشهور هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى وكما ذهب إليه بعض العلماء ومثال القياس في الحدود قياس اللائق على الزاني بجامع علاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فهذا قياس في باب الحدود وايضا قياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفية ومثال دخوله في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة, في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا على رقبة كفارة القتل ومثاله في التقديرات تقدير أقل الصداق لربع دينار قياسا على إباحة قطع اليد في السرطة بجامع أو بعلة أن كل منهما فيه استباحة عضو وفي الحقيقة القياس الأخير الذي ذكر من أغرب القياسات وبعض العلماء يمنع القياس في مثل هذه الأشياء ويقول إن هذه الأشياء الحدود والكفارات والتقديرات لا يدرك فيها المعنى لا يدرك فيها المعنى والمجيزون قالوا يدرك في بعضها فيجرى فيه القياس والذي لا يدرك فيه المعنى لا يجرى فيه القياس والقول الصواب أنما ما جزم بمعناه أو عرفت حكمات علته قطعا أو ظنا يجرى فيه القياس إلا إذا دل دليل على منع القياس او امتنع القياس لادلة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال اهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب ورخصة بعكسها والسبب أي الرخص والأسباب بعكس ما مضى فالحد والكفارة والتقدير يجرى فيه القياس كذا عقلت فيه المعنى وأما الرخص والأسباب فيقول الأمر فيها بعكس ما مضى فلا يجرى القياس في الرخص ولا في الأسباب يقولون لا يجرى القياس في الرخص لأننا إذا أجرين القياس في الرخص سنضطر إلى تكثير المخالفة للدليل والأصل أن الرخصة لا تتعدى محلها لأنها مخالفة للنص وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل ولذلك نمنع إجراء القياس في الرخص والذين يجهزون القياس في الرخص قالوا إن الشارع لم يخالف الدليل في الرخصة إلا لكون الرخصة أكثر مصلحة فإذا وجدت تلك المصلحة في فرع الحقناه بالأصل تكثيرا للمصالح وتكثير المصالح أمر معتبر شرعا أمر معتبر شرعا ويقولون مثال القياس في الرخص قياس غير التمر على التمر في بيع العرايا فالشرع ورد باستثناء التمر في جواز بيعه عاريه فإذا نحن قسنا على غير التمر على التمر غير التمر كالعنب والمشمش والتفاح فإننا نكون قد أجرينا قياسا على رخصة قياسا على مستثنية من اصله وايضا يقولون مثاله المسح على خف فوق خف قياسا على المسح على الخف الواحد ومن أمثلته أيضا قياس مسح الخف الثاني على الخف الأول ويقولون أيضا لا يجرى القياس في الأسباب لما؟ يقولون لأن القياس في الأسباب يؤدي إلى عدم سببيته يقتضي عدم سببيته وإضاح ذلك يقولون أن يتسبب أمر عن أمر مثلا فيلحق بذلك الأمر آخر في كونه سببا لذلك الأمر فيقول الأمر وينتهي الأمر إلى أن السبب أحد الأمرين ويظهر بالقياس أن النص على سببية الأول أنه يصدق عليه اسم أنه يصدق عليه اسم السبب لكونه فردا من أفراده لوجود السبب الثاني بالقياس يقولون فيظهر أن القياس على السبب يلزم منه أن يخرجه عن كونه سببا مستقلا فامتنع لتضمن إثباته رفع إثبات القياس على السبب أو إثبات السبب الثاني قياسا على السبب الأول يرفع سببية الأول قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى وغيرها للاتفاق ينسب أي غير ما ذكر من الرخص والأسباب والحدود والكفرات والتقديرات غير هذا ينسب للاتفاق أي اتفق على جواز إجراء القياس فيه متى عقل معناه وعرفت حكمته ولن يخالف ذلك إلا من شذ بعد ذلك يقول وإن مي للعرف ما كالطهري أو المحيظ فهو فيه يجري وبقي أن نذكر في البيت الأول أن الموانع والشروط كالأسباب أن الموانع والشروط كالأسباب فيمنع فيها القياس للعلة المذكورة وذلك في مشهور مذهب مالك وخالف بعض العلماء في هذا الأمر فيقولون إن ما عقل معناه من الأسباب والشروط والموانع يجرى فيه القياس قال وإن ميل العرف ما كالطهري أو المحيض فهو فيه يجري معنى هذا الكلام أنه يجوز إجراء القياس في الأمور العادية بشرط أن تكون منضبطه لا تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاع فكل أمر عادي لا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة وإنما هو منضبط فيجوز إجراء القياس فيه ويضربون لذلك مثالا يقولون قياس النفاس على الحيض في أي شيء في أن أقله قطرة عند المالكية أو يوم وليلة عند الشافعية فإذا جوزنا إجراء القياس في هذه الأمور العادية فإننا نقيس النفاس على الحيض فنقول أن الحيض أقله قطرة فيقاس عليه النفاس ويكون أقله كم قطرة أو ليوم وليلة على ما ذهب إليه بعض العلماء فيكون النفاس أقله يوما وليلة وأما الأمور التي لا تنضبط فلا يجرى فيها القياس فلا يجرى فيها القياس فلا يقال مثلا فلانة تحيض عشرة أيام ففلانة إذن مثلها تحيض عشرة أيام لأن هذا الأمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ويختلف باختلاف الطبائع والأمزجة بعد ذلك قال أركانه أي أركان القياس ونحن قد سبق أن عرفنا أن الركن هو شيء الداخل في الماهية أي الذي تتركب منه ماهية الشيء وحقيقته وأركان القياس أربعة أشار إليها الناظم بقوله لصل وحكمه وما قد شبها لصل بالبداية باللام هكذا مفتوحا بنقل حركة الهمز للساكن قبله والبدء على اللام وإسقاط همزه الوصل للاستغناء عنها لفتح اللام لصل وحكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبه فهي أركان أربع أصل وحكمه وفرع ودليل ها وعلة أصل وحكمه وفرع وعلة لذلك قال علة رابعها فانتبه فهذه هي الاركان الاربعه هي الاركان الاربعه وبدا اولا بالكلام على الاصل بالكلام على الأصل ونحن قد سبق أن عرفنا في بداية النظم أن الأصل من إطلاقاته أن يطلق على الأصل على السورة المقيس عليها في باب القياس وهنا جاء دور الكلام على الأصل بهذا الاطلاق وبهذا المعنى قال والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل ما الأصل بعض العلماء قال الأصل هو الحكم هو حكم الأصل وبعضهم قال هو محله محل الأصل وبعضهم قال هو الدليل أو ما يدل هو دليل الأصل